وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 وَمَن يَظْلِم مِّمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة حتى إذا جاء هم الساعة بعثة قالوا, قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم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 قد نعلم إنه ليحسنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون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 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنْ أَسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَنَّ فَقَالَ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَايِ فَتَأْتِيهُ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إن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 وما من ذابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم الأمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون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 أغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون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 وَسَتَقُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا لَسُمَ ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَكُلِ شِيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَا فإذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسوا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهاله أنه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور الرحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع وهواءكم قد ضللت إذا وما انا من المهتدين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 حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إِلَى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين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 انظر كيف نصرف الْآيَاتِ لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون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 وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنام الآلهة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 ان ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وَهَارُونَ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 وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِي إلَيَّ وَلَمْ يُوْحِى إلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُزِيلُ مِثْلَ مَا أَزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذَالَ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ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 ولقد جئتونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم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 إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 لم تكن له وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه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 فمن أبصَرَ فلنفسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَّعَلِيكُم بحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُ دَرَستَ وَلَنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِن رَّبِّكَ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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْرَكُمْ أَنْهَا إِذَا جَاءَتْ يَا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 ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبيا عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا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 إِنَّ ربك هو أَعْلَمُ بالمعتدين وذروا ظاهر الْإِثْمِ وباطنه إن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 أَوَمَنْ كان مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مثله فِي الظُّلُمَاتِ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 ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ذكرين حرم من الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قُلِ الذُكْرَيْنِ حَرٌّ وَمَا امْرُؤُ انْثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ امْرَأَةٍ ۖ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا يُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ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 أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به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 أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون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 أَأَنْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ